وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُ الَّذِي اخْتَلَقُوا فِيهِ وَوْدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهَا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 وذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعنشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سول ربك ذلها يخرج من بطولها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين حضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمالهم فهم فيه سواء أفمن رئة الله يجحدون والله جعل وَحَفَنَّا لَهُمْ من الطيبات الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تُكْرِمُوا الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن, رزقنا ومن رزقناهنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا ينتب بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على وَلِلَّهِ غَيْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيٍّ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُولِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء كَلَّا وَجَعَلْنَا لَكُمْ جُلُودَ الْهَوَاءِ بَيُوتًا يَوْمَ رَحِيقٍ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَزَادَ مَا مَنَعَ لَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْإِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ ثَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَثَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِي نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ يعرفون رذبة الله ثم ينكرونها وأكثره الكافرون